بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد برم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد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 فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحان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 نفس المضمئ ارجعي إرجعي إلى ربك راضيا مرضيا فدخلي في عبادي ودخلي جنتي.